ان الصلاه لها قدر عظيم في الشريعه فهي عمود الاسلام وركنه الثاني واول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه ولذا فقد جاءت امور كثيره في شرع الله ترين المسلم على الحنايه بهذه الصلاه وتعينه على تحقيق مقاصدها وتكميل نقصها ومن ذلك ما شرعه الله تبارك وتعالى من السنن الرواتب وهي النوافل التي تسبق او او تكون بعد الفريضه اما ان تسبقها واما ان تعقبها تسمى الرواتب لانها مرتبطه مع الفرائض اما قبلها واما بعدها ونظرا ايها الاخوه لان كثيرا من المسلمين تخفى عليهم امور كثيره من تفاصيل هذه الروايات وما ورد من النصوص فيها راغبت ان اتحدث عنها وعن فضلها وشيء من شرفها مؤكدين ايها الاخوه اهميتها والمحافظه عليها لما سنعلم من الاجر الوارد في ذلك والفوائد المترتبه على المحافظه عليها يقول الله تبارك وتعالى الحديث القدسي الذي رواه الامام البخاري عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا انه قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالمواثيق حتى اشده حتى اشده فاذا اشببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث اذا ايها الاخوه التطوع لله تبارك وتعالى بالنوافل سبب من اسباب محبه الله تبارك وتعالى للعبد النفوس مجبوله على محبه من يحسن اليها ومن اعظم من الله كرما واحسانا من اعظم من الله سبحانه وتعالى كرما واحسانا فلا تعجب اذا احبك ربك كيف لا تشبه وقد احسن اليك احسن اليك مذ ان ولد حتى وصلت الى هذه المرحله من العمر وهو يغدق ويحسن سبحانه وتعالى فلا تعجز اذا احببته لان النفس البشريه مشغوله على محبه من يحسن اليها اذا كان من البشر فكيف برب البشر سبحانه وتعالى اذا اردت ان تعجز تعجز من محبه الله لك وهو غني عنك ما قدمت لله سبحانه وتعالى لكنه جل وعلا لما كان اصل الخلق اصل سبب الخلق هو العبوديه كان الله سبحانه وتعالى يفضي بمحبته جل وعلا على عباده إذا أطاعوه وعبدوه والنوافر يشك أنها تذل على إقبال القلب على الله ومحبة العبد لربه سبحانه وتعالى ولذلك قال جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافر حتى أحبه ثم انه من احبه الله تبارك وتعالى يحبك وهو غني الحيف جل وعلا ايها الاخوه في الله روى الخمسه وهم اصحاب السنن واحمد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه من اعمالهم الصلاه قال يقول ربنا جل وعلا لملائكته وهو اعلم انظروا في صلاة عبدي اتمها ام نقصها فإن كانت ثامة كتبت له ثامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظر هل لعبدي من تطوع؟ فإن كان له تطوع قال أتم لعبدي فريضته من تطوعه ثم تأخذ الأعمال على ذاكم فلنسأل أنفسنا أيها الأخوة هل صلواتنا الفرائض ثامة أم ناقف كم من النقص والزلل والخلل يحصل في الفرائل فهل لا أدركنا حاجتنا إلى هذه النوافق وعن ربيعة ابن كعب عن ربيعة فرائح. ابن كعب الأسلمي قال رضي الله عنه فرائح. فرائح. فرائح. كنت أبيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سلم انظروا الى الهم لم يسال زيتا ولم يسال زوجا ولم يسال مالا ولا تجاره ولا اي شيء من حطام الدنيا فلما قال اسالك اليك يقول رضيع فقلت اسالك مرافقتك في الجنه قال اوهير ذلك قلت هو ذا ما عندي غير هذا انك احن على نفسك بكثرة السجود رواء الامام مسلم كثرة السجود يعني الصلوات اين الهمم اذا الحريصه على مرافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منا احد لا يشد ان يكون رفيقا محمدا عليه الصلاه والسلام اذا اين بذل الاسباب وانما اذني ابي طلحه اليعمري رضي الله عنه قال لقيس ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعمل اعمذه يدخلني الله به الجنه فقلت اخبرني بعمل احمله يدخل يدخل الله به الجنه او قال قلت اخبرني باحب الاعمال الى الله فسكت ثوبان ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال سانث عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود لله فانك لا تسجد لله سجدة الا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة قال معدن ثم لقيت ابو الدرداء فتأملته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان رواه مسلم كل سجدة يسجدها الإنسان يرفع درجة ويحط به ويحط بها عنه خطيئة بعض المسلمين ربما سمعوا من الأغاني في اليوم الواحد أكثر من السجود لله وهذا واقع مر يجب علينا أن ندرك جاء في السنن الرواتب أيضا خاصه نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على صقلها والحس عليها فان ام حبيبه زوج محمد صلى الله عليه وسلم قالت ورضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قدم مسلم يصلي لله كل يوم في شيء حسنه رجعه تطوعا غير قليله الا بنى الله له بيتا في الجنه رواه مسلم هذا الحديث خاص بالصائم والرواتب وما مضى من النوافل في عموم الصلوات التي يتطوع بها العبد وفي روايه الترمذي والنسائي ايضا فسرت هذه الركعات فجاءت الروايه اربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه الركعات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حسبت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاه الصبح رواه الامام البخاري ومسلم ولئن كنتم لاحظتم الفرق بين الروايه الاولى حديث ام حبيبه وحديث ابن عمر ثي ثني القبليه قبل الظهر مره اربع ركعات ومره ركعه وهي وساتي ان شاء الله تثق هذه المساله عند الحديث عن راتبه الظهر خالص ايها الاخوه في الله اما راتبه الفجر فهي من اكد هذه السنن الرواتب فقد كان عليه الصلاه والسلام يتعهدها ولا يدعها لا في حضر ولا في سفر لان باقي الروايات السنه ان تترك في السفر يلاحظ ايها الاخ او ينحب ان ركعتي الفجر لا تترك لا في سفر ولا في حضر لاهميتها ولان اجرها عند الله عظيم فهي مرتبطه بصلاه عظيمه صلاة مجهودة وهي صلاة الفجر التي حرم منها كثير من المسلمين وقد جاء في فضل راتبة الفجر خاصة حديث عائشة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم واسمع يا أخي وأرعني سمعك في هذا الأجر الذي يذكره محمد صلى الله عليه وسلم عن رفع في الفجر الراتبة قبل الفجر تقول عائشه رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه مسلم وفي روايه لمسلم قال صلى الله عليه وسلم لهما يعني ركعتي الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا اين النائمون عن هذا الاجر اين الساهرون على القنوات الفضائيه عن هذا الامر خيرا من الدنيا وما فيها كل ما في الدنيا من الاولاد والاموال والزوجات ومتاع الدنيا رجع ثمن خيرا من هذه الاشياء كلها فامل يا اخي في هذين الحديثين خير من الدنيا وما فيها احب الي من الدنيا جميعا اذا كان هذا لسما لا تقسم لن تركتها وهي راتبه الفجر ثم بالغ في صلاه الفجر متى يعلم المتساهلون في امر صلاه الفجر اي جرم يرتكبون واي اجر فيه يفرطون وان لله وانا اليه راجعون فقل عائسة وغي الله عنها لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على رفعتي الفجر متفق عليه وقد أيضا جاءت الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يترس الرواتبة السفر إلا رفعتي الفجر بالإضافة إلى الوسر فإنه لا يترسه صلى الله عليه وسلم أيها الإكوة في الله في الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر التخفيف في القراءه تقول حفصه حفصه حفصه بنت عمر رضي الله عنها عن ابيها وهي زوج محمد صلى الله عليه وسلم تقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان لصلاه الصبح وبغد الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل ان تقام الصلاه متفق عليه وان عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاه الصبح حتى اني لا اقول هل قرأ بام الكتاب أخرجه الشيخان يعني تطول عائشة ليس على حادث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفف إلا في هاتين الرجعتين فهو يخففهما عليه الصلاة والسلام ويجب أن يحب أن التخفيف لا يعني الإثلاف بالأركان أو الواجبات أو ترك الطمأنين كلا. ولكنه تخفيف بالنسبة لما جرت عليه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما القراءة في ركعتي الحجر فقد جاء عن أبي هغيرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الحجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحب, أحب في كل ركعة يقرأ السورة رواه مسلم ومن السنة أيضا وكثير من الناس لا يعرفونها قراءة آياتين واحده من سوره البقره والثانيه من ال عمران وهما مقسوفتان فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر في الاولى منهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباب وما اتى موسى وعيسى وما اتى النبين من ربهم لا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون الآية السادسة والثلاثين يقرأ الآية السادسة والثلاثين بعد المئة من سورة البقرة في الركعة الأولى ويقول ابن عباس رضي الله عنه من سورة آل عمران فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واجهد بأننا مسلمون الآية الثانية والخمسين من سورة آل عمران رواه الامام مسلم في صحيحها وقد جاءت روايه لمسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر الركعه الاولى قولوا امننا بالله وهي الايه التي مرت السادسه والثلاثين بعد المئه من سوره البقره وفي الركعه الثانيه يقرا بقوله تعالى قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الى اخر الايه وهذا يدل على جواز قراءه ايه واحده من سوره طويله سنه حرام ويجوز ايضا بناء على هذا الحديث ان يختار الانسان ايات معينه لا يلزم ان يقرا من اول السوره ولا من اخرها بل يختار ما يشاء من الايات وايضا يدل هذا الحديث على انه يجوز قراءه ايه واحده وهذه السنه ينبغي ان تفعل ساره وتقرأ قل هو الله احد والسائر ساره اخرى فعلا للسنه كلها وتشقيقا للاجرف ومتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسال الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لاتباع السنه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من السنة أيضا إذا صلى المسلم راتبة الفجر ولا زال الحديث عن راتبة الفجر فقط كل هذه الاحاديث وهذا الفقه في راتبه الفجر فقط في السنه اذا صلى المسلم راتبه الفجر في البيت وبالطبع الصلوات النافله كلها صلاتها في البيت افضل من المسجد لاحاديث وردت في ذلك سنذكر بعضها في المستقبل ان شاء الله من السنه اذا صلى الانسان صلاه الفجر صلاة, صلاه راتبه الفجر في بيته ان يتطجع على شقه الايمن قليلا بعد الصلاه اططجاع يسير ليس معه نوم ينقض به الوضوء لا اططجاع يسير بعد ركعتي الفجر هذا من السنه فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. وهذا الحديث حديث حول ليس حديثا تاليا لأن بعض العلماء قالوا ربما أنها خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث قولي موجه للأمة فكيف يكون خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا فإن الراجح والله أعلم أنها سلم قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فلي الصجع على شقه الأيمن رواه الترمذي وهو حديثا صحيح وأخبرت عائسة رضي الله عنه فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى سنه الفجر فان كنت مستيقظه حدثني فني والا فجع حتى يؤذن او حتى يؤذن بالصلاه رواه الامام البخاري وقولها رضي الله عنها حتى يؤذن يعني حتى تقام الصلاه لان الاقامه تسمى اذانا في النصوص الشرعيه ويدل هذا الحديث على جواز التحدث بعد اداء الراتبه لا سيما ان كان لسانه في البيت يتحدث مع اهله لا حرج في ذلك ان شاء الله وهل يفعل المسلم هذه السنه في المسجد ااني سنه الاضطجاع ليس سنه الصلاه هل يفعلها بالمسجد يصلي ركعتين يضطجع في المسجد الظاهر والله اعلم من النصوص انها لا تفعل في المسجد ااني الاضطجاع لا يفعل في المسجد لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل هذا في المسجد ولا اصحابه رضي الله عنهم ولا السلف الصالح ما نقل انهم انهم كانوا ينامون في المسجد اما من صلى واجبه في البيت فان السنه في حقه ان يضطجع على جنبه الايمن قليلا يا فادي ايها الاخوه في الله ومن الفقهاء ايضا لهذه الراشده من دخل المسجد في صلاه الفجر وقد اقيمت الصلاه فلا يجوز له ان يصلي اخر راتبه والذين يفعلون هذا يدخلون والامام ربما يقرا الفاتحه او ربما بدا المؤذن في الاقامه يذهبون ويصلون راتبه الفجر هؤلاء مخالفون للسنه جاهلون بالنصوص الشرعيه لانه اذا اقيمت الصلاه فلا يجوز ان يصلي الا المكسور قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مسلم إذا أقيمت الصلاة لا الصلاة إلا المكسوبة فإذا أقيمت الصلاة وأنت تسلي الراتبة عليك أن تقطعها وتقطعها بدون تسليم الصحيح بدون تسليم تقطعها مباسرة وتذهب وتسلي هذا متى إذا, كان إذا كانت الراتبة قد ابتدأت بها أو لازلت في أولها أو في وفقها مثلا لانه قال صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة نعم بعض العلماء ذهب الى انها تتم خفيفه لكن لا يعني هذا انه يجوز مطلقا ان تتم لان الانسان ربما يكبر تكبيره الاحرام فتقام الصلاه لو اتمها حتى خفيف سيفوته تكبيره الاحرام وجزء من ازادته غالبا فعلينا ايها الاخوه اذا اقيمت الصلاه ان نقطع الصلاه ورشاء عليه الا مثلا من كان قد بقي من صلاته قدر يسير لا يفوته بهذا القدر لو ادا تكفيره الاشراء لانه واجب على المسلم اذا سمع بالصلاه وقيمه الصلاه ان يذهب ويصطف مع الناس ويتابع الامام في تكبيره الاحرام الذين يكملون صلاتهم وتفوتهم التكبيره هؤلاء مفرطون بل مخالفون للنص الذي يقول لا صلاه الا المكتوبه وبعضهم خالفنا الفاجع وبعضهم مضطر لا يقوم من المناكره الا اذا اواز الامام ان يركع فهذا في الحقيقه مخالف للنصوص في هو حسن كان لانه عليه الصلاه والسلام قد اوضح هذه المساله فيما صنع من الحديث وانا هذا لمن فاتته ركعتي الفجر فان السنه في حقه والافضل له ان يصلي هاتين الركعتين بعد طلوع الشمس هذا الافضل وانه ان يفعلهما ان يصلي ركعتين بعد الفرض مباشره صلى <تصفيق> النبي غيره صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهن بعد ما تطلع الشمس رواحه الترمذي وهو حديث صحيح والمقصود بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وهو ما يقارب ربع ساعه بعض الناس يستعش 10 دقائق ويصلي 10 دقائق لا تك ربع ساعه تقريبا هي اقل الاشياء اقل الاوقات 5 10 دقيقه حقيقه بعد طلوع الشمس شمقت ثم تصلي لا حرج عليك وان صلى المسلم بعد الفجر مباشره فلا حرج عليه وهذا استثناء لان الصلاه بعد الفجر ما هي انها فهو وقت نهي يدل على هذا ما جاء في حديث قيس بن قحف قحف قيس بن قحف رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكد ركع ركعتي الفجر فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم معه فثم قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلم يسر ذلك عليه اقرده الترمذي وابن حبان وهو حديث حسن, حسن. هذه ايها الاخوه الاخوه بعض الاحكام والثمن المتعلقه براتبه الفجر فقط وسنراقب الحديث ان شاء الله ان تقر الرواتب في الفقره القادمه راتبه الظهر والعصر والمغرب والعشاء ونختم باذن الله بفقره شامله لما ورد عن الرواتب كلها نسال الله جل وعلا الاعانه والتوفيق وجازنا الله واياكم علما وهدى وتوفيقا وبصيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وقوم الى الصراط ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 كنا قد تحدثنا في الاسبوع الماضي عن شيء من تقهر الرواتب هذه السلم التي من حافظ عليها حصل له الاجر العظيم عند الله وقد مر معك وقد مر معنا ان الله تبارك وتعالى قد اعد اجرا عظيما لمن ادى هذه الرواتب وبذلك فان المسلم الشريف على اخرته يجب عليه ان ينتبه الى مثل هذه النواصي واذكر مره اخرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى اشهده فاذا احدثته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث فاتماما لهذا الموضوع المهم جدا لانه يمر علينا كل يوم 5 مرات لاهميه هذا الموضوع نواصل الحديث وكنا قد افدائنا بشيء من الحديث عن فضل راتبه صلاه الفجر ونواصل الحديث اليوم عن باقي الرواتب فنقول والله التوفيق اما راتبه الظهر فلها ثلاثه اوجه كما ثبتت السنه ان نبينا صلى الله عليه وسلم فاما ان تصلي يا اخي المسلم اربعه قبل صلاه الظهر واربعه بعدها هذا وجه واما ان تصلي اربعا قبلها وسنتين بعدها وهذا وجه الاخر واما ان تصلي سنتين قبلها وسنتين بعدها وهذا هو الوجه الثالث والاخير فعن امني حبيبه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شاء اضط على اربع ركعات قبل الظهر واربعه بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وابن ماجه وننبه الى ان الاجر في هذا الحديث وهو تحريم الابد الى النار مرتب على المحافظه على هذه السنه من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار وجاء في صحيح مسلم حين سئلت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر اربعه ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين الحديث وهذا دليل على الكيفية الثانية أربع قبلها واثنتان بعدها أما الركع ثاني قبلها والركع ثاني بعدها فقد ثبت ذلك في حديث ابن عمر وقد مر معنا في الخطبة الماضية وبالنسبة أيها الإخوة للأربع ركعات القبلي جاء في بعض الروايات أنها أربع ركعات بتسليم واحد جاء انها اربع ركعات بتسليم واحد دون فصل ستصلي الاربع بناء على هذا مثل الظهر وبتشهدين وبتسليم واحد كما يختار هذا بعض العلماء وان صليت يا اخي بتسليمين ركعتين ركعتين فلا حرج لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار مثنى مثنى والحديث صحيح يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن وصل الار... الركعات الأربع وعدم الوصل بينها بتسليم يقول رحمه الله والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات يعني بتسليم واحد وهو قول صفيان الثوري وابن المبارك وإسحاء وأهل الكوفة وقال بعض أهل المبارك العلم ولا زال الكلام للترمي وقال بعض أهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي الرحمة فكما سمعكم أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من الفقهاء يرون عدم الفصل ومن رأى الفصل أيضا فله سلف ولا حرج إن شاء الله ومن فاتته الاربع ركعات القعديه لشغل او نسيان فانه يصليهن بعد الظهر قضاء اما بعد الراتبه البعديه او قبلها فقال عائسة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلىهن بعدها أخرجه الترمدي وابن ماجه ومن فاتت من ركعتان بعد الظهر بمعنى أنه أدرك العصر وهو لم يصلي الراتبة البعدية للظهر فقد ثبتت الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل عن هاتين الركعتين البعديتين بعد صلاة الضر. صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر مباشرة والحديث بالصحيحية وبعض العلماء يرى أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يرى أنه لا مانع من فعل ذلك لمن لم يتساهل أصلا في أداء تلك الركعتين في وقتهما أي بعد الظهر أما من كان عاجته التساهم ولا يأتي إلى الصلاة إلا عند الإقامة فلا يسرع له القضاء والله أعلم وهو هناك اقوال اقطاع وبالنسبه لصلاه الجمعه فهل, فهل يقاس عليها ما ثبث في صلاة الظهر من السنة القبلية والبعدية الجواب لا لا قياس فإنه لم يتبت لصلاة الجمعة سنة قبلية محددة ولكن ورد أنه يشرع السنة صلو مطلقا قبل صلاة الجمعة وبدون تحديد ركعتين أربع ركعات ست ثمان وهكذا سبحان أبي فريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له بدون تحديد ما قدر له ثم أنفت حتى يصرغ من قطبته ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام أخرجه الإمام مسلم أما السنة البعدية للجمعة فقد ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ثبت انها ركعتان او اربع ركعات ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح قال حذقت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها ركعتين بعد الجمعة في بيته عليه الصلاة والسلام وجاء في صاحب المتلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعة فليطلي بعدها اربعان فان ان السنه والله اعلم فعل هذا سارخ وفعل هذا سارخ او المداومه على اربع ركعات لان حديثها قولي وحديث ورسائني سئليك وثقل السرم درسينه رحمه الله له اختيار في وتابعه عليه ابن القيم وجمع من اهل العلم قالوا اذا كان يريد الصلاة اربع ركعات صلاها في المسجد واذا اراد الركعتين ففي البيت فالسنة ركعتان في البيت او اربع في المسجد وهذا ربما تهموه من ظاهر النصوص والله اعلم اما راتبة العصر فقد اختلخ العلماء رحمهم الله هل تدخل في سنن الرواتب او لا واختار فائته منهم انها تدخل في الرواتب وهو احد الوجهين عند الشنابل واختار ذلك بعض الشافعيه ورجح ذلك الامام النووي رحمه الله وذكره صاحب المغني من الحلاله ان اختيار في ابي الخطاب من الحلاله فهو قول وجيه يستدل له يستدل له بسهوث ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه بالكلام عليه الصلاه والسلام لامته ان يصلي اربع ركعات قبل العصر صاتبه الحصري اربع ركعات فقط قبل صلاه العصر فان ابن عمر رضي الله فان ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم اللهم رأى صلى قبل العصر أربع رواه أبو داود والسلمري والإمام أحمد وغيرهم وقد جاء ما يدل على أنها تصلى بصفة تشبه أيضا صلاة العصر يعني بتسليم واحد فمن صلىها بهذه الكيسية فلا حرج ومن صلىها رجعتين رجعتين فلا حرج لعموم الحديث والله أعلم أما بعد العصر فلا راتبة لأنه كما هو معلوم وقت نهي أما راتبة المغرب في المغرب تصلي ركعتين بعد الفريضه كما في حديث ام حبيبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث ان يصلي هاتين الركعتين بعد المغرب في بيته هذا هو الافضل ومن صلاها في المسجد فله اجر فقد اخرج احمد وابن خزيمه من حديث محمود بن ابي اللبيه رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال اركعوا هاتين الرجعتين يعني راتبة المغرب في بيوتكم وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي ذاود والنسائي حديث كعب بن حجرة قال صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الصلاة في البيوت أما راتبة الحساء فهي ركعتان بعد الفريضة والسنة أن تكون أيضا في البيت كما في حديث عائسة رلي الله عنها حيث صلى صلى الله عليه وسلم عليه وسلم ارجعتي البحثيتين بعد الحكا في بيتي نسال الله جل وعلا ان يعيننا واياكم وجميع اخواننا المسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته انه سميع عليم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه, وصحبه.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 وهي من الفقه لها اولا السنه في السفر ترك الرواتب كلها الا راتبه الفجر ثانيا اداء هذه الرواتب كلها في البيت افضل من المشي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه هذا عليه الصلاه والسلام ان افضل الصلاه صلاه المرء في بيته الا المكسوره وقد ذكر العلماء رحمهم الله عده فوائد لصلاه النساء في البيت منها تعليم الاطفال وتذكير الغافل من النساء ومنها ايضا ذكر الله في البيت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر وهناك فوائد كثيرة جدا ذكرها الحلماء رحمهم الله, الله شيء تؤدى النواتل في البيت لكن من كان يعلم منه أنه إذا قرج من المسجد انتغل عن هذه الرواتب فليصلها في المسجدين فهو أفضل له لأنه يضمن بإذن الله أنه قد صلعه ومثله الوزر الذي يعلم أنه إذا قرج ربما نام ونسي وربما انتغل إلى آخره فإنه يصلي في المسجدين ولا حرج إن شاء الله والله عز وجل أعلم بنية ثالثا, ثالثا, ثالثا, ثالثا إذا خات المسلم الصلاة المحروضة فإن السنة قضاؤها مع رواسبها إن كان لها رواسب فمثلا من استيقظ بعد طلوع الشم وهو لم يصلي الفجر فإنه يصلي الراتبة أولا قبل الفريضة ثم يصلي الفريضة من فاتته مثلا الظهر حتى خرج وقتها يصلي أيضا الراتبة القبلية ثم الفريضة ثم الراتبة البعدية ودل على هذا ما كان في صحيح المسلم من حديث أبي هريرة رضي رضي الله عن في قصه نوم الصحابه رضي الله عنهم حرثوا لله صلى الله عليه وسلم في واد حضر من فيه السيقان تنام على صلاه الفجر فلما استيقظوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين ثم اقيمت الصلاه يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه القصه يقول وفيها ان السنن الرواتب تقوى كما تقوى الفرائض وقد قضى وصلى الله صلى الله عليه وسلم سنه الفجر معها وقضى سنه الظهر وحدها وكان هذيه صلى الله عليه وسلم يقضي السنن الرواتب مع الفرائض ونذكر ايها الاخوه ان هذا اذا فاته مات افضل فريضه فستكون فريضه رغم ان لنوم عارض او لمرض او ما شابه ذلك اما من كانت حاجته اضطر انه يفرض في هذه الرواتب لا يسرع له قضى لانه اصلا مفترضه راتب الرواتب مرتبطه من جهه الوقت في اوقات الفراغ فالرواتب القبليه يبدا وقتها مع دخول وقت الفريضه لا يسمح مثلا ان تصلي راتبه الظهر قبل الاذان قبل دخول الوقت وكذلك الفجر فوقتها القبليه وقتها حين دخول الوقت الى ان تؤدى الفريضه والبعديه تكون بعد اداء الفريق طريقه الى نهايه وقتها وبهذه المناسبه ننبه الى امر ربما يخص على كثير من اخواننا المسلمين وهو ان وقت المغرب ينتهي في وقت المغرب ينتهي بمغيب الشفق الاحمر ومغيب السبق الأحمر أحيانا يكون الساعة وربح الساعة بعد أذان المغرب وتحديد الوقت بين أذان المغرب والعشاء اليوم بساعة ونصف في رمضان بساعتين هذا ليس توقيتا شوئيا إنما فعل لبعض المصالح وعلى هذا فمن أكثر راتبة المغرب مثلا إلى قبيل أذان العشاء المعروف اليوم فإنه سيكون قصة لها في غير وقتها فينتبه إلى هذا أيها الأخوة والهجره لمغيب الشفق الاحمر وقد يغيب في اقل من ساعه وربع احيانا وقد يزيد احيانا الى ساعه وثلث تقريبا وهذا ليس على سبيل التقطع انما على سبيل التقدير اما ساعه ونصف فهي تكون دائما بعد خروج وقت المغرب فينسب الى هذا خامسا من دخل المسجد واراد ان يصلي الرافته القبليه مثلا ان سجد الله الله اذا صلى العصر اذا صليناها سقطت عنه صحيه المسجد ولا يلزمه ان يصلي السحيه ثم الراتبه فيصلي الراتبه وتسقط عنه السحيه لان السحيه ليست مقصوده لذاتها انما قال الذي صلي اذا دخل احد المسجد فلا يلزمه حتى يصلي ركعتين ولذلك اجمع العلماء على ان السحيه تسقط لمن دخل مباشره مع الامام فعلم انها ليست مقصوده تصل لذاتها فمن دخل صلى الراتبه في ثقف ثقف تحيه المسجد اما من صلى الراتبه في بيته وهذا هو السنه ثم اتى المسجد فانه ايضا لابد ان يصلي تحيه قبل ان يجلس بعض الناس يصلي ركعتين في المسجد تحيه المسجد ثم ركعتين يقضي فيهما راتبه الفجر وهذا والله اعلم فيه مخالفه للسنه لانه اذا طلع الفجر فانت من هي الان صلاه الا ركعتي الفجر فقط لا يجوز ان سنفط بعد الاذان الى الاقامه الا ركعتي الفجر فانت اذا صليت الشبيه وكان بامكانك ان تصطها بالراتبه فهذا هو الاولى ارجو الله تعالى اعلم هذه اهم المسائل المتعلقه بهذه المواثره وهناك مسائل كثيره تتعلق بعموم صلاه التطوع لاننا نبينها في مناسبه اخرى سائلين الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من ال ومن على هذه الذروات المختسبين اجرها عند الله انه على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الاعداء الدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ايماننا وولات امورنا اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين